الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته وبإحسانه يوم الدين ما بعد يقول مصنف رحمه الله في العقيدة الطحاوية يقول أبو جعفر الطحاوي وإن محمدا حبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وخاتم النبيين وإمام الأتقية إلى آخر ما ذكر رحمه الله مما يتعلق بأصل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بالركن الثاني من أركان الإسلام وهو الشهادة لله الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به تفاصيل ذكر جملة منها ابتدعها بقوله وإن محمداً عبده المصطفى وقوله محمداً المقصود به محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقول عبده المصطفى تكلمنا على قوله عبده وقلنا إن هذا الوصف من أشرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كثر ذكره بل ابتدى الله تعالى بذكره صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في موابع عديدة والسبب هو أنه أول الأوصاف في الترقي والعلو في درجات الكمال تحقيق العبودية ثم بعد ذلك النبوة ثم بعد ذلك الرسالة فبدأ بوصفه الأول الذي بني عليه كل ما يأتي من أوصاف فقوله قوله رحمه الله وإن محمد عبده المصطفى وصف الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم في أشرف مقاماته كما تقدم في مقام الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفي مقام الدعوة في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وفي مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى وفي مقام التحدي وإن كنت في رب ما نزلنا على عبدنا وهذه مقامات شريفة عظيمة قامها النبي صلى الله عليه وسلم أظهره الله تعالى فيها على من خاصمه ومع هذا كان الوصف المبتدى بذكره في ذلك المقام هو العبودية فإنما نال ذلك الفضل وذلك النصر بتحقيق العبودية لله عز وجل وقوله رحمه الله المصطفى قلنا الاستفاة المصطفى مأخوذ من الاستفاة وهو الاختيار والاختيار حق لله تعالى كما قال جل في علاه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه سبحان الله وتعالى عما يشركون والله تعالى يصطفي من الملائكة رسله ومن الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم في في ذروة الاستفاة ولذلك قال عنه قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليه في شرفته قال وأنت رسول الله وصفوته أي من خلقه فالنبي صلى الله عليه وسلم صفوة الله من خلقه وقد جاء بيان مصطفائه صلى الله عليه وسلم في حديث واثنة بن الأسقع في الصحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانا واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار ولا خلافة بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صفوة الله من خلقه وهذا هو أفضل الخلق قال السفريني رحمه الله فهو خاتم الرسل باتفاقي وأفضل الخلقي على الإطلاقي وأفضل الخلق على الإطلاق تفضيله على سائر الخلق متفق عليه بين أهل العلم ولذلك مما جرى في كلام العلماء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم مخيرته من خلقه أو أف وهو أفضل الخلق وما أشبه ذلك مما يدل على تمييزه صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق قال رحمه الله ونبيه المجتبى ونبيه المجتبى هذا ثاني ما ذكره المصنف من مما يشهد به للنبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي فأهل السنة والجماعة وأهل الإسلام يعتقدون ويقرون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله نبي الله جل في علا والنبي مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع في الشيء ومن النبأ وهو الإخبار وكلاهما صادق في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم عال مرتفع بما فضله الله تعالى به على سائر الناس فهو مرتفع المقام رفيع المنزلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أنه يخبر بما يخبر به من الأخبار فالنبوة مأخوذة من النبأ ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر. فقد أقام الله من الشواهد على صدقه قبل بعثته وبعد بعثته وبعد موته وأعظم ما جاء به من دلائل نبوته ما أوحاه الله تعالى إليه من هذا الكتاب المبين الذي جعله الله تعالى حجة على الناس أجمعين على الأولين والآخرين فهو حجة الله الباقية وآية النبي التي لا تنقضي ولا تنتهي عبر الزمان والمكان فالقرآن العظيم هو آية النبي صلى الله عليه وآعظم وآيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه وعلى صحة نبوته وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بذكر دلائل النبوة ومن ذلك ما كتبه البيهقي في كتابه الشهير دلائل النبوة فذكر فيه من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وآيات الله عز وجل التي خصها خص بها النبي صلى الله عليه وسلم فكان أعظم الرسل أدلة على صدق نبوته ما جاء رسول بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل النبوة والسبب في هذا علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين هذا واحد ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبوته عامة فليست خاصة بقومه ولا خاصة بزمان، بل هي باقية بقاء الليل والنهار إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وهذا يقتضي ماذا؟ هذا يقتضي أن تكون الأدلة الدالة على صدق نبوته ظاهرة بين متواصلة ممتدة لا تنحصر في زمان ولا تقف عند حد. ولهذا كانت الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا وقد ذكرت أنها سابقة لبعثته وأنها مرافقة له حياته بعد بعثته وأن أي الدلائل أيضا باقية بعد موته فلم تنقطع دلائل نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم بموته قال رحمه الله المجتبى قوله المجتبى المشتبى من الإجتباع والإجتباع معناه قريب من الاصطفاء فالإجتباع هو اختيار وتفضيل وقيل بل الإصطفاء أعلى درجة من الإجتباع فما ورد في الاصطفاء يدل على الاصطفاء وبالتالي أدلة الإجتباع هي أدلة الإصطفاء المتقدمة في قوله الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس هذا يدل على الاشتباع وأيضاً قول عمر رضي الله عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له أنت رسول الله وصفاته انت رسول الله وصفاته هكذا قال هذا الحديث أنت رسول الله وصفاته أي من خلقه وأيضاً حديث واثلها بن الأسقع فأدلة الإجتба مستفادة من الاستفاة إذا قلنا إن الاستفاة أعلى درجة من الإجتба وإذا قلنا إن الاستفاة هو الإجتба فكذلك أدلة الاستفاء دالة على الاجتباء قول رحمه الله ورسوله المرتضى هذا أعلم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم من المنازل الرسالة فعقد أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وقول المصنف ورسوله رسول فعول بمعنى مفعول فعول صيغة مبالغة بمعنى مفعول لتحقق وصف الإرسال فهو مرسول صلى الله عليه وسلم والمادة مأخوذة من أرسل يرسل إرسالا وهي بعث الشيء أو البعث بالشيء بعث الشيء أو البعث بالشيء أما في الشارع فالرسول هو من أوحى الله تعالى إليه بشيء وأمر بتبليغه ودلائل رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة منها القرآن العظيم فقد قال الله تعالى محمد رسول الله وأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس برسالته قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأما السنة فهي أكثر من أن تحصر فإنه صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة كما سيأتي في الأدلة في حديث جابر رضي الله عنه والأدلة على ذلك كثيرة وقد أجمع عليه علماء الأمة لا خلاف بينهم في أن محمد بن عبد الله رسول الله إلى الناس كافة كما سيأتي تقريره وقوله رحمه الله المرتضى المرتضى أي الذي رضيه الله جل وعلا فالمرتضى هو المرضي ومشتق هذا الوصف هذا الوصف مشتق من ارتضى وهو مأخذ من الرضا والرضا يدل على القبول وعلى عدم السخط وعلى المحبة كل هذا مما يفيده هذا الوصف فهو رسوله المحبوب وهو رسوله المقبول وهو رسوله الذي رضي عنه جل في علاه ووصفه بهذا الوصف أي المرتضى مأخوذ من قوله تعالى إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلكه من بين يديه ومن خلفه رصد, رصد في سورة الجن قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فهو مرتضى من الله جل في علا ولذلك خصه الله تعالى بما لم يخص به غيره من الرسل وعلى كل حال فالارتضى هنا وصف زائد على الاستفاء والاشتباه، فإن الاستفاء والاشتباه قد يكون مع مع نقص في الرضا، لكن الرضا والارتضاء هو غاية المنتهى، فهو وصف زائد على إيش؟ على الاستفاء. من يأتي بدليل؟ أن الرضا أعلى من الاستفاء. أي نعمل القرآن وش فيه ما من بقول غيب على القرآن <تصفيق> لا لا يعني ما هو بلازم بنفس الاشتقابة الكلمة دليل على أن الرضا أعلى من الاستفاق لا هذا في دليل. أقسام الأمة كم؟ ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا. ثابت الاستفاح. لكل من ورث الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا كم فم أقسامهم؟ فمنهم ظالم لنفسه من المصطفين ومنهم مقتصد من المصطفين ومنهم سابق بالخيرات كلها هؤلاء مصطفون مع أنه فيهم ظالم لنفسه والله تعالى لا يرضى عن الظالم لنفسه لا يرضى عن الظلم للنفس سواء بالمعصية بالكبائر أو بغيرها فالرضا منزل أعلى من الاصطفاء لأن المصطفين منهم من هو موصوف بالظلم لنفسه والله لا يرضى ظلم النفس ولا يقبله فدل هذا على أن هذا من دلائل أن منزلة الارتضاء أعلى من منزلة الاستفاء فإن الاستفاء يكون ممن هو ناقص في بعض أحواله كالظالم لنفسه كما دلت عليه هذه الآية فقوله رحمه الله ورسوله المرتضى دال على ما خص الله تعالى به رسوله من القبول من المحبة من علو المنزلة من الخصوصية في الاستفاء فهو استفاء في أعلى ذروته الذي يبلغ به منزلة الرضا. ثم قال رحمه الله وأنه, وإنه خاتم النبيين عندكم هكذا وإنه لا لا ما هو أنه وإنه وإنه يعني فيها قول هو إنه ولا و خاتم النبيين ها طيب النسخة اللي عندكم مشي يا وإنه لما صح وأنه لأن هي نقول في توحيد الله معتقدين إنه إنه محمد إن الله وحده لا شريك له وإنه محمدًا وإنه في عطف على ما تقدم فما ما ما ما هي مكسورة على كل حال طيب النسخة اللي فيها وإنه خاتم النبيين أي يعتقد أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والخاتم هو الذي لا يأتي بعده شيء فإن مادة ختم الخاء والتاء والماء والميم في اللغة تدل على بلوغ الشيء ونهايته ومنه قوله جل وعلا في وصف شراب أهل الإيمان ختامه مسك أي نهايته وغايته ومنتهاه أي أن آخر ما يجده فأخر ما يجده هؤلاء في شرابهم رائحة المسك آخر ما يجد هؤلاء في شرابهم رائحة المسك فقوله خاتم النبيين أي آخرهم ومنتهاهم ودليل ذلك قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فشهد الله تعالى له بختم النبوة وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف له بضرب المثال فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن مثلي ومثل إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنه كل البيت أحسنه وجمنه كل البناء إلا موضع لبناء ثم قال فجعل الناس يطيفون أو يطوفون في بعض الروايات به أي بهذا البيت ويعجبون ويعجبون له من حسنه وبهائه وجماله ويقولون هل وضعت هذه اللبنة يعني هل لا كمل هذا البناء بهذه اللبنة التي تسد نقصه وتكمل بهائه وحسنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة هذا مثل مضروب ثم قال وأنا خاتم النبيين فكما أن البناء ختم بهذه اللبنة التي كمل بها حسنه وجماله وبهاءه كذلك ختم الله به صلى الله عليه وسلم النبوات فهو خاتم النبيين فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللبنة التي كمل بها التي الذي كمل الله تعالى بها النبوة وختمها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء كذابين يدعون النبوة فدل ذلك على أنه لا نبي بعده كما جاء في السنن أنه قال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمة كذابون ثلاثون كلهم يزعموا أنه نبي ثم قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم على كذب أولئك الذين ادعوا نبوة بماذا؟ بأنه خاتم النبيين، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة بالإخبار والنفي، فقال أنا خاتم النبيين هذا إثبات لا نبي بعدي هذا نفي أن يكون بعده نبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا من الأدلة الدالة على أنه خاتم النبيين ومن الأدلة الدالة على أنه خاتم النبيين ما سمّاه الله تعالى به فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم العاقب وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والعاقب الذي لا ليس بعده نبي العاقب الذي ليس بعده نبي كما في حديث جبير بن مطعم عند الإمام مسلم كل هذه الأدلة وغيرها كثير تدل على أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وختم النبوة معناه أنه لا يأتي بعده نبي بأبيه وأمّي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.